كَروس فَل لَا بظغُ معلَ بْ مِنْهُم مَنْ كََّمَم اللههُ وَرَرفَ بضغ درَجات وَآتَنَا عسَ بِ مَرمَبَناتِ وَأَدِ لهُ بِروح القُدُس وَلَ شَ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 ولو شاء الله مقتة ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا تَقُومُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْنَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ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 وراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمتك بالعروة وثقالا فصام لها والله سميع عليم